بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن و ا تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق وَعَدَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ مُجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَالصِّبُّلْ آيَاتٌ لَّعَنَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُكْفَرُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي لَيْلًا نَهَارًا تِفْكِرُونَ فِيهِ ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ متجاورات وجنات من احناب وزرع ونخيل وصوان وغيركم وان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكف إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَى 119. وأولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون